اه يا بعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثان يعطف فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذ queueه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قد أتمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نط ما النبي وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ لِمَقْلَبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِيرَةٌ يَأْوَى الْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُضُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنَ النَّفْعِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِن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 يصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع ثم يقطع فاليذ ظ هل يذهب مكيده ما يغيظ